Allahue akebar, Allahue akebar Aşhedu an la ilaha illa Allah Aşhedu an muhammadan rasulullah Haya ala الصalati, haya ala alfalah Qad qamati الصalatu, qad qamati الصalat Allahue akebar, Allahue akebar La ilaha illa Allahue تو اتدل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ